قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخافرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة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 تقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يُكَلِّفُ اللَّهُ مِن نَّفْسٍ إِلَّا وُسْعَهَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراغ مصفرا ثم يجعله سطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب